غير ما تسقسوش واش مازال يبغيني راني عارفو جامي يولي لي يا مرة دشي قلت توحشتيني تمنيت الموت بلا بيه تديني غير ما تسقسوش كاي كايبغيني راني عارفو جامي يولي لي لا ما تسولوش واش توحشتيني تمنيت الموت يا بلا بيه تديني كل أيام الحياة فقت ط صباح ما لقيت وجهه حعيش لعذاب هذه غير لفتاح يا وحشوا راسalem حياة كنا عشنا الحب وعرفناه وكلنا زرحنا الحب وتفناه ذكرياتك بقى وذكرياتك فوت الحب اللي اعتتون ينتوم عم يموت حبكم هو اللي غيدهم هو اللي شجعني بشندي لكم أول ألبوم